ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من أراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل لها عملها الذي تنال به وهو امتثال أمر الله واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع وهو مؤمن أي موحد لله جل وعلا غير مشرك به ولا كافر به فإن الله يشكر سعيا بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة لأنه شرط في ذلك قوله وهو مؤمن وقد اوضح تعالى هذا في آيات كثيرة كقوله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وقوله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 إلا غير ذلك من الآيات، ومفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا، وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخرى. كقوله في أعمال غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف الآية وقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الآية إلى غير ذلك من الآيات وقد بين جل وعلا في مواضع أخر أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة كقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها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 وما له في الآخرة من نصيب وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها حدثنا عاصم بن النضر التيمي حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته حدثنا محمد بن عبد الله المرازي أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهما واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف والجار والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك كله مقيد بمشيئة الله تعالى كما نص على ذلك بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق ولا ما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا وأشار له في مراق السعود بقوله وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب أيها المستمع الكريم